يقول فضيلة الشيع خفقكم الله هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء يُكرّ الشفاعة التي هي من وجبت له النار يشفع له ألا يدخلها؟ إيش <تصفيق> يقول هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء يُكرّ الشفاعة والتي هي من وجبت له النار بأن يشرع له ألا يدخلها؟ ما أعلم أحد من أهل السنة ينكر الشفاعة في أهل الكبائر ان لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا منها إذا دخلوها ما أعرف أحد هذا على مذهب المعتزلة أي مذهب المعتزلة أم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر المعتزلة والجهمية نعم